بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات semāi واليوم وشاهد wal النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا الله على كل شيء سهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم إن الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات لهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير سِرْبُ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ أتاك حديث الجنود برعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن Ni <mimna>